الحلوة تعلق على الفيس بالدور عايز العريس شقنا وبيلعب بي جلوى اللي بيغويها بليس بليس الملعون وعشب والصورة في خيالها وشاف بليس الملعون وعشب والصورة في خيالها وشاف رسم فيلم هو ملون الحب أكسد مغه وبرشاف الملعون عالشام والصورة في, في خيالها وشام رسم فيلم وعلوان وع اكسد دماغها وبرشام كلمة بكلمة تطلصور كانت نشوف انا جمفور كلمة بكلمة تطلصور كانت نشوف انا جمفور نسكينا فاكرا هرالف كانت في جيل ودعوص كلمة بكلمة الظوره جلن يشوف انا جموره مسكين قدر هرج جت قالت جيل وضوء صفانا صفانا صفانا صفانا صفانا خيل في شتاء وسفانا وللعمي تبرفع صيفي أنا وليلت الحبايد صفيار ولا والي السمام بأمره ولا يولي ولا والي, ولا والي. وانا اللي شاير وال والي السمام بأمره ولا والي ولا يولي وانا مش ابننا والور واللا خير لعم لا شقيق يحكم لام ولا ولا والي والوالد والوالد والوالد انا اللي شايف والوالي ويا ريتو بيطلع من ويلي والعقل تجاربو والله من اول من لما شوفتك واول ما رفعت الجنزير عرفتك ادعي تعكرتك على الطلاق يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا ليس الملون عشب والصورة في خيالها وشب رسم فيلم وألوان القلب أكسر دماغها وبرشب ليس الملون عشب والصورة في خيالها وشب رسم فيلم وألوان القلب أكسر دماغها وبرشب كلمة بكلمة تطل الصور تطل صورنا كمور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 يا يا نبي يوم ابادة أحلوة جعبت على الفيس بتطور عايزانها عريس مشيطان وبيل عبين إجال وإيه اللي بيغويها بيس ريس ملعون عشب والصورة في خيالها وشب لسن في الموع الوانع أجزة دماغها وبرشب المفكرة بتطلو الصور جالت نشوف أنا جمهور بكره راجل كانت في غيله دروس كوره وقلبه عليها الواتساب في الفديه ونفسها, ونفسها بيها, بيها بالساب مفكرش لو اتفضحت ان الخلايا لحظ الصاب وقلبه عليها في الفيديو نفسها لنت الساب مفكرش فكرش لو اتفضحت من خلايا لحت الصاب وجواره مبليس التالت وللرزيلة البت مالت ولما فاجت من اللي فيه تموحه على خدها جواره مبليس التالت ولرزيلة البت مالت جورهم بالبيس الثالث والرسيلا بالثالث لما فاجد في اللي في محا على خدها سات إبلست في البلد ضارها دار. أت الحكاية إبلست في البلد ضارها قلت للمنجم ودابت الدين, داب الدين, داب الدين والناس يزاعوا ومسكتين السبتين وقصر, وقصر الجواز ببعد وعاد وعت بالسن الام كثير, كثير, كثير لفت بيها و... من شيخ لشير بتوديها, بتوديها ودي مش عايزه يشيخ من اصل وهي اللي جابتوا لنفسها وجوالهم ابليس الثالث وللرزيله المتباله ولما فاقد باللي فيه لمحه على خدها سائق ابليس تب في البلد ضاره هلا الحكايه كلا ضارها وسبحت عيش معا دماغ تطلع برا جدار وتبلد مانجا وتابت كتير ابنس قساعه ومو السبت سطرت جوازه وعدها وعد السنة التلاتين ام كتير لفت بيه من شيخ لشيخ بتوديها مش عايزه شيوخ من اصله هي اللي جابته تنفسيها سبحه حي حياتها كارب حي افكار حي عيشك محر بيجي يديك يذكر بقرب مسكين عايش من وين وحر وسالت التواصل والصواص فحشه فينا يا يا يا يا